Ağzıbı Allah, min Şeytanı Rjeem. Ya beni Adama xuduzi n takumayın. عند كل مسجد وكلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين kul man min قل هي للذين آمنوا في اشتركوا في القناة ما ظمر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق tuşrikum billahi وَلِكُلِّ أَمَتٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاء ديمون <تصفح> <تصفح> يا بني ادم ما ياتينا كنهر رسول منكم يقصون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا get the Şey. Jim Oh, <laughs> <تكسبه> إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا <تفتح> La tun تحتَّا يلجَّ الجَنَّةُ في سَمِّ الخِيَاطَةِ، وَكَذَلِكَ نَجِزُ المُجَرِّمِينَ. hum min jahannama mimha Oh. وَنَزَعْنَا مَا man konna le Vana da, cenneti, حقا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا Fa aznam azin, binehum Allah ilemin, allahıma Düne an sabil Allahı ve yanağa guraja, Altyazı M.K. بَادَ أَبْوَارُهُمْ omil walimin wanada go da <laughs> دجنهم بكتابه فصلناه على علم منه داو رحمة We الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا بَنِءَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَفِي سِتَّةِ أيام ثم اسْتَوَى يوشي الليل النهار يطلبه حشيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات bi amre alahe ul halqo al amr tabaraka <تصفيق> إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ عَلَيْبِ رحمته حتى إذا قلت سحاب ثقولا سقناه لبلد Meyyitun fa'zanna يَوْمَ يَقُولُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق الله